نعيش نموت يا نعينا ويا بين عيوننا بين عيوننا نشوفك عيونن يا غالي نجمه وما مشيت بكل ليالي نعيش نموت يا مهدينا وياك وياك دوت روحنا لا يمر طرواقن براك بهاي قلوبنا الطيبه قعدت لو ما باب نلقاكم نلقاكم نكف جفوفنا وبنا نلقاكم نلقاكم تانية, تانية بكش كثر نادي تمنيت وتمنيت كل عمري أحلام كل عمري أحلام عاشق وظل عذور وفالي كل شي دور خافك شي في المستور وفحب وكلام بحبك الا الطيب خاطر وم بين لحظه ترى عدانا فرضه طيب خاطر وم بين لحظه ترى عدانا فرضه تويضن بدمعنا وما نسيناكو ما نسيناكو تويضن بدمعنا وما نسيناكو ما نسيناكو نعيش التصوير والمونتاج احمد الحطاح و علي الحاج <تصفيق> ملقاتو ملقاتو لما احب اشكو اعشق <تصفيق> بعال الصا يا المهب حد الموت بكان والهى بكان والهى والهاناك وما تب كثر محبوب ذوبني وما ذوب هو انا وجدان و انا وجدار بينا عيوننا نشوفك يا غالي نجمه وما مشت بك الليالي بين عيوننا نشوفك يا غالي نجمه وما مشت بك الليالي تطيب انفاسنا لا يمر طروق والله طروق تطيب انفاسنا لا يمر طروق Ya Bahdina wa Yaakum عاشق وخاف تروح من روحها يا روح تدران بيجروح تنتظرك أمال تنتظرك أمال قلنا أنا دورك وي ذبحتني البعدي تدر أنت العين حتى النظر سار حتى النظر سار شاغل مهجت وساكن خيالي اذا منت من هو شوف حالي ساكن مهجت وشاغل خيالك ذا منت من هو شوف حالي يا مهد الضحى يالدنيا لا لاكون والله لاكون يا مهد الضحى يالدنيا لا لاكون والله لا لاكون لا لا لا لا نعيش نموت يا مهدينا وياك نلقاكم, نلقاكم نلقاكم نكف جموب نوم النبض نلقاكم نلقاكم, نلقاكم مشتاق لك مشتاق يا منية عشاك ما بي حيل افرا نار بقلبنا نار نار يا لحظة المحروم تاخذني من اليوم مليان قلب وهموم بي الزمن جار بي الزمن جار بس كلنا وين احنا نتعناك وقتها لا تجي لا ما يجينا بس كلنا وين احنا نتعناك وقتها لا تجي لا ما يجينا مو قتل عشق لكن عشقناك عشقناك مو قتل عشق لكن عشقناك و عشقناك و مو لكن عشقناك, عشقناك, عشقناك, عشقناك, عشقناك مووت يا بقعدتوا لو ما وين هو انتم رحلتوا والتوزيع محمد جبار اللامي كلمات الشعر فاضل حسن آداء المنشد علي الدلفي